شماريخ الكرم تتدلى في المسجد لم تقنع نخيل المدينة الباسقة أن تكون جزءا من جدران المسجد وأعمدته وسقفه فقط إنها لا تكف عن الكرم ها هم الأنصار يمدون حبالا بين أعمدة المسجد وسواريه يعلقون عليها شماريخ خ البسرا منها الرطب الحلو يقول أحد الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي بالقن والقنوين وين فيعلقه في المسجد فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل ورغم هذا المشهد الأخاذ كان صلى الله عليه وسلم مهموما بشأن يتعلق بالصلاة وذلك بعد أن نزلت عليه عدة أمور بعد هجرته كانت كل الصلوات في مكة ركعتين عدا المغرب ثلاث ركعات وبعد الهجرة جعلت كل من الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات وبقيت المغرب والفجر كما هما كما حرم الكلام ورد السلام أثناء الصلاة لكن ما يشغله صلى الله عليه وسلم هو جمع الناس لها فالصحابة يعرفون مواقيتها التي علمها إياه جبريل بعد الإسراء لكنهم بشر ينسون ينشغلون ولا بد من تذكيرهم شعر صحابي اسمه عبد الله بن زيد بهم نبيه ولما خيم الليل وأوى إلى فراشه رأى في الرؤيا رجلا يلبس ثوبين أخضرين ويحمل ناقوسا فسأله أتبيع الناقوس فقال له وما تصنع به فقال ابن زيد ندعو به إلى الصلاة قال الرجل أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك تقول الله أكبر الله أكبر ثم تلا عليه الأذان ثم قال له إذا أقمت الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر وتلا عليه الإقامة نهض ابن زيد لصلاة الفجر فتوجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم سن لأمته سنة في اختيار المؤذنين من ذوي الأصوات الندية فقال له قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك ارتفع صوت بلال بالأذان ولم يكن هناك منارة للمسجد وهنا تساهم المرأة من جديد أنصارية كريمة تبرعت بسطح منزلها المرتفع. تقول كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداه فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك ثم يؤذن والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة إنه دين التسامح بلال يدعو لقريش بالهداية كل أذان وقريش تريد قتل نبيه صلى الله عليه وسلم